إنّي وأنتم صمراء وجد توقا وكان مايا دودناي تنسيني بدون الله يوازنا الحب وذن ينال ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويا لبس ويا لبس قَالَ சன்கோசி வீசி ثُمَّ மத عن نغوب فظم ما